الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الأحباب الكرام طبتم وطبا ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهني وإياكم, وإياكم في ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبائي كنا ولازلنا بنتحدث في كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لفضيلة أستاذ الدكتور عبد العظيم بدوي الخلفي حفظه الله تعالى ولازلنا بصدد الحديث عن كتاب الصلاة اليوم هنتناول إن شاء الله تعالى كتاب صلاة الاستخارة كيف نصلي صلاة الاستخارة إزاي نصلي الاستخارة وإيه هي صلاة الاستخارة لأن فيه كتير من الشباب في كتير من الإخوة المسلمين والشباب ما يعرفوش صلاة الاستخارة كيفيتها ازاي وهي بتتصلى لإيه ما يعني ما هي أسباب صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة هي من الصلاة المستحبة وهي يعني تستحب للإنسان إذا أهم بأمر يعني عايز يعمل حاجة مقبل على شيء وعايز يستخير الله سبحانه وتعالى فيه مش عارف يختار يعني هو لا يستطيع أن يختار فهو يريد من المولى عز وجل أن يختار له كده سموها صلاة الاستخارة حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه سيدنا جابر ابن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كسورة يعني زي الصورة بيعلمنا صلاة الاستخارة في كل أمورنا زي ما كان بيعلمنا الصورة كسورة من القرآن زي ما كان بيعلمنا الصورة من القرآن فكان النبي عليه السلام يقول إذا للصحابة يعني إذا هم أحدكم بالأمر أو في واحد عايز يعمل حاجة فاليركع ركعتين صلي ركعتين من غير الفريضة يعني ما تكونش ركعتين ضمن صلاة الصبح مثلا يقول ايه انا هجمع فيها النيات يعني تبقى هي صلاة الصبح وفي نفس الوقت هي صلاة الإيه صلاة الاستخارة ما ينفعش ما تكونش فريضة يعني انما غير صلاة الفريضة يعني هي غير صلاة الفريضة تختلف عن صلاة الفريضة ثم يقول في ال الركعتين يعني اللهم إني أستخيرك بعلمك يعني يا ربي إني أنا <تصفيق> بسألك بسألك أسألك يا ربي إنك تختار لي لأنك أنت سبحانك وتعالى الأعلم أنت أعلم مني أنت علام الغيوب فانت أنا أطلب منك يا ربي بما أنك أنت الله ربي علام الغيوب الذي تعلم كل شيء فأنا أسألك أن تختار لي وأستقدرك بقدراتك وأنا أسألك أن تختار لي لأنك أيضا أنت القادر فاقدر لي يا ربي الخير أسألك أن تختار لي وأن تقدر لي الخير وأسألك من فضلك العظيم لأنك أنت الذي بيدك الخير كله وأنت على كل شيء قدير اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك يا ربي فإنك تقدر ولا أقدر أنت القادر ربي وغيرك لا يقدر حتى أنا لا أقدر وأنت تعلم وأنا لا أعلم يا رب وأنت علام الغيوب أنت الذي تعلم الغيب وحدك فاللهم اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر إن كان يا ربي علم هذا الأمر عندك تعلمه لي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وأجله يعني خير لي في ديني وخير لي في دنيا وخير لي في عاجل أمري يعني دلوقتي أو أجله أو بعد شوية هيكون خير لي فأقدره لي وفي رواية فأقدره لي ويسره لي وتسمي الأمر بتاعك تقول الحاجة اللي انت عايز ربنا عز وجل يختار لك فيها وإن كنت تعلم يا ربي أن هذا الأمر وممكن أن أنت تسميه تاني شر لي في ديني وشر لي في معاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وأجله وأجله فاصرفه عني واصرفني عنه ابعده عني يا رب وبعدني عنه ابعيده عني وبعيدني عنه واقدر لي الخير قدر لي الخير يا ربي اختار لي الخير يا ربي حيث كان في اي مكان كان ثم رداني به وفي رواية ثم رديني به يعني اجعبي يا ربي او رداني به ويسمي حاجته تسمي الحاجة بتاعتك اللي انت عايز ربنا يختار يختار لك فيها الاستخارة بقى بتكون مثلا في امر انت بالعليه وخايف منه خايف ليكون اختيارك غير صحيح فانت تعجز عن الاختيار فعايز ربنا يختار لك امر انت يعني واقع بين امرين مش عارف تقدم في القسم ده ولا في القسم ده مش عارف تخطب الاخت دي ولا الاخت دي مش عارفة الأخ دوة ابن حلال ودينك لك والأخ التاني زيه ما يقلش عنه والاثنين تقدموه لك فأنت مش عارفة تختاري أنه واحد فيهم تدرسي إيه الأول بعد ما حفظت القرآن أو حفظت القرآن مش عارف تدرس إيه الأول توحيد ولا تدرس فقه ولا تدرس سيرة ولا تدرس فأنت بتختار مش عارف عاجز عن الاختيار فبتقول له يا رب اختار لي الخير لي اللي فيه الخير ليه اختاره لي يا ربي لأني أنا أعجز عن الاختيار فأن حينما تطلب من الله عز وجل الخيرة إن ربنا يختار لك فإن فكأنك تبرأ من حولك وقوتك واختيارك وتلجأ إلى حول الله وطوله وقوته واختياره بتظهر الله عز وجل عجزك عن الاختيار وأنك لا حول لك ولا قوة وإنما الحول والقوة والاختيار إنما هو لله سبحانه وتعالى للسخارة بعض الناس بيربطها بالمنام يقول لك أنا لازم أشوف رؤية ولو أنا ما شفتش شرؤية يبقى أنا السخارة بتاعتي فاسدة ما تنفع الأمر ليس مربوطا بالرؤية الرؤية في الاستخارة ليست بمقياس كما قال اهل العلمين مش لازم كل واحد يستخير المولى عز وجل يجد رؤية منامية يقول لك من ساعة ما ما اختارت ما استخرت وما ايه المقياس يا عم الشيخ نقول لك المقياس انك انت بتمشي في الموضوع اللي انت عايزه لقيته متيسر والله يبقى هذا من فضل الله عز وجل يبقى الأمر خير إن شاء الله أكمل إذ أن الله عز وجل يسر لك فيه الأمر الله يصلك أمرك فيه فامضي فامضي على بركة الله فقد اختاره الله لك طيب جيت يمشي فيه وجدت فيه عوائق وعقبات مليان مشاكل ارجع, ارجع. لان ده بيان ربنا بيبينهولك بيبينلك الله عز وجل ده في عقبات ومشاكل في مشاكل في عوائق فارجع وان انت اصريت انك تكمل بجل يعني الامور وهذه العواق الع... الع... ان, ان, ان انت يعني م... وبالبلد كده ركبت دماغك وكملت فلا تلومن بعد ذلك إلا نفسك إن, إن وجدت المولى عز وجل ميصر لك الأمر امشي فيه مش ميصر لك في الأمر ده الجأ للأمر التاني وامشي فيه لابد هتلاقي إن الله عز وجل ميصر لك أمرك في واحدة من الاثنين وممكن تلاقي نفسك الاثنين ما تيصرين امشي في أي واحدة فيهم اللي تحبها فقد اختار الله عزي جل لك ال الأمرين فاللي تحبه وامشي فيه هو من اختيار الله وقد تجد عقبات في الاثنين يبقى لدي تنفعك ولا دي تنفعك ربنا ما اختلقش حاجة فيه لأن دي مدرة ليك ودي مدرة ليك دي تعب ليك ودي تعب ليك فحينئذ ترجع كل دي أمور الإنساني إذن ليس بالمقياس إنك إنت ترى رؤية وليس بالمقياس ان انت تجد انشراح او انقباط في الاستخار وحينما تستخير المولى عز وجل ما تبنيش اختيارك على اختيار مسبق ليك يعني انت الامر ده كان نفسك فيه تعمله قبل ما تختار قبل ما تستخير الله وبعدين استخارت الله وما زالت نفسك فيه تبني بقى على انت ايه؟ على اختيارك الأول لا ده أنت بتلغي اختيارك خالص بتلغي حتى اختيارك الأول اللي كان نفسك فيه لا أنا خلاص نفسي مش فيه اللي اختره لي ربنا عز وجل أنا راضي به يبقى أنت لغيت اختيارك الأول إنما ما تبنيش استخارتك على حب مسبق للأمر ده يبقى أنت كده بتعمل تحصيل حاصل أنت بتقول لها باستخيل الله إنما في الواقع أنت استخارت نفسك أنت اختارت نفسك هي دي الاستخارة والاستخارة ممكن تكتب الدعاء في وراء وتحطه قدامك وأنت بتقول الدعاء ممكن الدعاء الاستخارة تقوله بالعماية مش قادر تقوله باللغة العربية تقوله بالعماية مفيش مشكل دعاء الاستخارة ما قلناش النبي عليه الصلاة والسلامية ألفين إذا الأمر فيه سعة ممكن تقوله جوه الصلاة وممكن تقوله بعد الصلاة بعد ما تسلم من ركعتين كان شيخنا شيخ المنجد حفظه الله كان يقول قولوا مرة جوه الصلاة في داخل الصلاة بعد ما تقول التشهد قولوا يبقى أنت قلت جوه الصلاة وبعد ما تسلم وتخلص الصلاة ارفع ايدك واقوله مرة تانية كان يقول والله ان كان جوا الصلاة ادينا قلنا ان كان برا الصلاة ادينا قلنا ده دعاء الايه الاستخارة هذا هو فقه دعاء الاستخارة طيب حديث دعاء الاستخارة هو حديث صحيح موجود في صحيح ابن ماجه موجود في صحيح البخاري في صحيح في سنن أبي داود موجود في سنن الترمزي موجود في سنن ابن ماجه وفي سنن النسائي بعد كده عندنا صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف يقولون خصف القمر أو خصف القمر وكسفت الشمس كسوف الشمس فإذا خصف القمر وكسفت الشمس يستحب أن ينادي المنادي فيقول الصلاة جمع ينادي في المسجد في ميكروفون المسجد نقول الصلاة جامعه نقول ايه الصلاه جامعه فالناس بتجتمع في المسجد تتلم في المسجد الناس حين ما يكثر الناس في المسجد نبدأ نصلي صلاة الكسوف سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما او سيدنا عبد الله بن عمرو ابن العاص قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة إن الصلاة جامعة وعلى فكرة يمكن أن نقوله خسوف الشمس وخصوف القمر يعني كلمة خسوف تمشي على الاثنين فهو الخسوف يكون للقمر ويكون للشمس وقال بعض أهل العلم أن الخسوف يكون للقمر والكسوف يكون للشمس، فلما شاه في الصباحية، فسيدنا عبد الله بن عمر ابن عمرو قال لما كسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إنه صلاة جمعة، وهو حديث صحيح، حديث متفق عليه، هو حديث صحيح متفق عليه عند البخاري وعند المسلم وعند النساء. فإذا اجتمع الناس في المسجد الإمام بيصلي بهم ركعتين صلى بهم الإمام ركعتين الركعتين يكونوا زي ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إذ قالت خصفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد خرج النبي عليه الصلاة والسلام للمسجد وصف الناس وقف الناس صفوف وراء وقبر صلى الله عليه وسلم تكبيرة الاحرام فاقترأ يعني قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة صلى بقراءة طويلة جدا يعني خد أليا تياما ثم كبر فركع فركع ركوعا طويلا أيضا الركوع كان طويل ولذلك صلاة الكسوف اللي ما يعرفهاش إنها طويلة وتعب يهد واللي يقدر يتحمله هو واقف فذك أفضل ما تيجي تصليها الناس بتزعل وتقول لك انت طولت علينا هي صلاة الكسوف كده صلاة الخصوف للقمر او كسوف للشمس هي كده تصليها بالليل او بالنهار هي كده طويلة فالتعبان يقعد انما ما تكبرنيش ان انا نخفف ده كان النبي عليه السلام يبدأ القراءة من اول الكسوف ما يحصل او الخسوف وما كان ينتهي من الصلاة إلا إذا انتهت الكسوف أو الخسوف، فكانت التعبان ممكن تعد ساعتين مش هتقدر التعبان ساعتين يبقى تعد إنما إنت ما تجبرنيش إن أنا مطبقش سنة النبي عليه الصلاة والسلام التعبان يعد ويصلي بالكيفية اللي تريحه فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويل بعد كده ركع النبي عليه الصلاه والسلام ركوع طويل برضه ثم قال سمع الله لمن حمده رفع النبي عليه الصلاه والسلام من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد النبي عليه الصلاه والسلام فضل واقف وما سجدش ثاني ما معروف في الصلاه ان السجود على طول بعد الركوع بعد القيام من بعد الرفع من الركوع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من الركوع ولم يسجد ده النبي عليه السلام بدأ قراءة تاني قرأ قراءة طويلة تاني هنا في القراءة التانية بعض العلماء قالوا يرجع تاني يقرأ الفتحة ويقرأ قراءة طويلة تاني يكمل يعني في اللي ما كملهاش او يدخل في الصورة جديدة انما شاهدنا هنا ان بعض العلماء قالوا ان يرجع يقرأ الفتحة تاني يبقى هنا في القراءتين فتحة وقراءة وفتحة وقراءة بعضهم قال يرجع يقرأ بس ويكتفي بالفتحة اللي قرأها في القراءة الاول وده صح وده صح اللي يعمل كده صح واللي يعمل كده صح فقام صلى الله عليه وسلم ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أذنى من القراءة الأولى ولكن القراءة التانية طويلة بس مش بنفس الطول بتاعة القراءة الأولى أقل شوية منها أذنى يعني أقل قليلا ثم كبر صلى الله عليه وسلم وركع ركوعا طويلا ولكن الركوع أقل من الركوع الأولاني يبقى شوف الركعة الوحدة فيها قرأتين وفيها ركعين ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد صلى الله عليه وسلم ثم قال في الركعة الآخرة مثل الركعة الأولى أو مثل ذلك يبقى النبي عليه الصلاة والسلام عمل للركعة التانية فيها زي ما عمل في الركعة الاول قرأ برضو في ركعة التانية ركوع طويل قرأ في الركعة في ركعة التانية قراءة طويلة وبعدين ركع النبي عليه السلام ركوع طويل ثم رفع من الركوع ولم يسجد وعاد مرة اخرى فقرأ قراءة طويلة هي ادنى من القراءة الاولى ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في أربع سجدات في ركعتين يعني ركعتين فيهم أربع ركوعات وفيهم أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف يعني الكسوف انتهى وكان النبي عليه السلام لسه مخلص الصلاة هذا الحديث متفق عليه موجود عند البخاري وموجود عند مسلم وموجود عند أبي داود في سننه وعند النساء في سننه رحمهم الله وتعالى هذه هي صفة صلاة الكسوف أو الخسوف بهذه الشكلين يبقى الركعة الاولى فيها قراءة طويلة وفيها ركعين، فيها قراءتين وفيها ركعين وفيها سجدتين. ركعة التانية فيها قرأتين قراءة طويلة وقراءة أقل منه شوية. فيها ركعين برضو ركوع طويل وركوع أقل منه شوية وفيها سجدتين يبقى ركعتين باربع ركوعات واربع سجدات. هي دي صفة صلاة الكسوف او الخسوف. وبنجهر فيها بالقراءة سواء كانت القراءة في صلاة في وقت السر يعني بالنهار بنرفع صوتنا في القراءة ونسمع من خلفنا واذا كانت بالليل ايضا نجهر في القراءة ونسمع من خلفنا بعد ما تتم صلاة الصلاة وننتهي منها يقوم الإمام ويخطب في الناس خطبة قصيرة وهذه من السنة يعظ في هذه الخطبة الناس ويذكرهم بالله عز وجل ويحث فيها الناس على فعل العمل الصالح هم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. طارئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم خسفت يوم خسفت الشمس، ثم ذكرت رضي الله تعالى عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الكسوف. ثم قالت ثم سلم وقد تجلت الشمس يعني الشمس الكسوف انتهى فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر في الخطبة يعني إنهما يعني كسوف الشمس وكسوف القمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة يعني الخسوف والكسوف أيتين من آيات الله عز وجل آياتين من آيات الله عز وجل. فلا القمر بيخسف لموت أحد من الناس مهما علشانه ولا الشمس بتكسف لأحد من الناس مات مهما علشانه ولا لحياة إنسان مهما علشانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدتم كسوف الشمس أو كسوف القمر فافزعوا إلى الصلاة يعني فروا إلى الصلاة أسرعوا إلى الصلاة الإنسان ساعة أن يجد هذه الظاهرة ظاهرة الكسوف أو الخسوف يرجى إلى الله عز وجل ويصرع في اللجوء إلى الله عز وجل لأن النبي عبد السلام كان بيشوفهم بيفزع إلى الصلاة بيخاف كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم من ظاهرة الكسوف أو الخسوف فكان يفزع إلى الصلاة سيدنا أبو موسى الأشعري قال خصفت الشمس يعني في عهد النبي أعلى dep�'s فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا خايف يخشى أن تكون الساعة يبقى خوف النبي عليه الصلاة والسلام إن تكون هذه الظاهرة علامة من علامات قيام الساعة فأت المسجد يعني ذهب إلى المسجد النبي عليه الصلاة والسلام لما لا الشمس خسوف فالنبي عليه الصلاة ولاحظ هنا الحديث قال خسوف الشمس إذن كلمة الخسوف والكسوف تمشي للقمر وتمشي للشمس عن أبي موسى رضي الله عنه قال خصفت خصفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام لما صلى بالناس طول في القيام وطول في الركوع فصلى بأطول قيام وركوع وسجود وطول في السجود يقول رأيته قط يفعله يعني ما كانش بيفعل أمر ده في الصلاة الأخرى وقال هذه الآيات بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما خلص الصلاة قال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد أو لحياته. يعني دي آيات ربنا عز وجل ببعثها لنا، يرسلها لنا. إنما يرسلها لنا لا من أجل إني أحد من الناس مات أو إني أحد من الناس حيا. ولكن الله عز وجل يخوف بها عباده أو يخوف بها عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك. فافزعوا إلى ذكره وإلى دعائه وإلى دعائه فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره لما نشوف الظاهرة دي نسرع إلى الله عز وجل بالصلاة ونخاف ونذكر الله كثيرا وندعو الله كثيرا ونستغفر الله كثيرا هذا حديث متفق عليه عند البخاري وعند مسلم وعند النساء والعلماء ناظروا الى حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا قالوا ظاهر القول ده الوجوب كأن النبي عليه السلام بيوجب علينا الفزع ان احنا نسرع الى الصلاة فحين اذا تكون صلاة الكسوف فرض كفاية فرض على الكفاية إذا قام بها البعض سقطت على الآخرين كما قال أبو عوانة في صحيحه قال بيان وجوب صلاة الكسوف ثم ساق رحمه الله بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها هو ظاهر صنيع ابن غزيمة في صحيحه لأنه قال أيضا باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر وذكر أيضا بعض الأحاديث في الامر بها كأني ابن خزيمة وكأني ابو عوانة كل منهما قال بوجوب صلاة الكسوف على انها فرض على الكفاية اذا قام به البعض سقط عن الاخرين وان لم يقوم به الناس يأثموا جميعا قال الحافظ في الفتح في كتابه فتح الباري شرح البخاري فالجمهور جمهور العلماء يعني على أنها سنة مؤكدة يبقى صلاة الكسوف كما نقل الحافظ في كتاب الفتح أن جمهور العلماء قالوا عنها أنها سنة مؤكدة وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ويقول ولم أرى ده الحافظ يقول ولم أرى أو أره لغيره يعني هو شايف أن الوحيد الذي قال بوجوب صلاة الكسوف هو أبو عوانة يقول إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة يعني الحافظ رحمه الله يقول إن الإمام مالك أجراها مجرى الجمعة جعلها زي الجمعة ونقل أو حكمها حكم الجمعة ونقل الزين ابن المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها يقول أيضا أن الزين ابن المنير نقل عن أبي حنيفة إن أن أبا حنيفة قال عن صلاة الكسوف أنها واجبة وكذا نقل بعض مصنف الحنفية أنها واجبة يبقى هي عند الأحناف أنها واجبة يبقى أبو عوانة أوجبها ابن خزيمة أوجبها مالك أجرها مجرى الجمعة والأحناف قالوا بوجوبها أما جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة هذه هي صلاة الخسوف وخطبة صلاة الخسوف كان النبي أيضا صلى الله عليه وسلم يأمر في الخطبة الناس بالصدق كان يحثهم على الصدقة وكان النبي عليه السلام يأمرهم بالعتاقة يعني اللي يقدر يعتق عبد من عنده ساعة خسوف القمر او خصوفه او خصوف الكسوف او الخسوف اللي يقدر يعتق عبد يعتقه او اما يعتقه فكان صلى الله عليه وسلم يأمره بالعتاقة في كسوف الشمس كما روت أسماء بنت أبي بكر قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس وده حديث صحيح موجود في مختصر البخاري وفي صحيح البخاري وكان يحثهم صلى الله عليه وسلم على الاكثار من الصدقة والعمل الصالح بكذا يكون انتهينا من صلاة الكسوف ثم نجد... نجد... ننتقل بعد ذلك إلى صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء هي معناها طلب السقية من الله عز وجل بتطلب من الله عز وجل أن يسقينا مطرا نافعا لأنه الـ الـ النفوس البشرية مجبولة يعني خلقت على حب الطلب ممن يغيثها وهو الله سبحانه وتعالى وحده لأن الله سبحانه وتعالى وحده هو غياث المستغيثين وكان صلاة الاستسقاء بنطلبه فيها من الله الغيث أن يغيثنا بالسقية وكان ذلك معروفا أيضا في الأمم السابقة وصلاة الاستسقاء هي من سنن الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم يقول الله تعالى في حق موسى وإذ سسقى موسى لقومه سورة البخرة واستسقى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مرات عديدة وصلاة الاستسقاء حكمها أنها سنة مؤكدة وتكون إذا انقطع الماء وأن المطر انقطع المطر من السماء وأجذبت البلاد وكادت الأراضي أنها يعني تفسد يستحب حينئذ للإمام أن يخرج بالناس إلى المصلّة للاستسقاء فيصلي بهم الإمام ركعتين ويكثر فيهما من الدعاء ومن الاستغفار ويحول رداءه يقلب الرداء بتاعه الشمال يبقى في اليمين يحول الرداء فيجعل اليمين على الشمال اسمه تحويل الرداء وتحويل الرداء يعني الحكمة التي تظهر منه وقد يكون أمر تعبديا إنما نقول إن بيبقى في شيء من إظهار الذلة لله سبحانه وتعالى سيدنا عباد عباد ابن تميم يروي عن عمه عبد الله ابن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي يعني هيصلي بالناس صلاة الاستسقاء يطلب من الله السخية واستقبل يعني النبي صلى الله عليه وسلم القبلة فصلى ركعتين وقال بالرداء رداءه قال سفيان فأخبرني المسعودي عن أبي بك قال جعل اليمين على الشمال يعني لبس المكان اليمين في المكان الشمال وعنه قال يعني عن سيدنا تميم عباد بن تميم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقرائب أبردو صلاة الاستسقاء القراء فيهما جهريا وهذا حديث صحيح موجود في صحيح أبي داود موجود في صحيح البخاري وهذا اللفظ الذي قرأناه هو لفظ البخاري وموجود ايضا في صحيح الامام مسلم وليس في حديث الامام مسلم جملة جهر فيهما بالخراء وايضا موجود الحديث في سنن ابي داود هذه هي صلاة الاستسقاء يبقى صلاة الاستسقاء صنة مؤكدة حكمها كيفيتها ان الامام يخرج بالناس في المصلة يعني في الخلاء كده في الوسع يعني مش كلها المسجد بتبقى في الخلاء في المصلة ويصلي بالناس ركعتين هذه الركعتين او هذه ركعتان يكسر الامام فيها من الدعاء والاستغفار ويحول الرداء بتاعه يقلبه يقلب الردون بتاعته اللي لابسها هيبقى اليمين هيتلبس في الشمال ويجهر بالقراءة بالقراءة الفتحة والصورة بعد كده في سجود التلاوة سجود التلاوة هيطول شوية لان في حاجات كتيرة بتتقال ممكن ناخد سجود التلاوة كمان سجود التلاوة انك وانت بتقرأ في المصحف بتمر في قراءتك على سجدة موجودة في المصحف فانت بتضع المصحف على حامل ما تحطش مصحف الارض بعض اخواننا ودي من الاخطاء اللي بقع فيها الذين يسجدون للتلاوة يروح حاطة المصحف على الارض والمصحف لا يوضع على الأرض إنما يكرم حطه في مكان عالي أو تحطه على الحامل إذا كان الحامل قدامك وتسجد إنما ما تحطش المصحف على الأرض وتسجد وهذا هذا السجود في ذكر بتقوله في المصحف 14 سجدة في القرآن الكريم 14 سجدة ولذلك الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله يقول في كتابه المحلى في صفحة 105 و106 في المجلد الخامس يقول في القرآن أربع عشرة سجدة أولها في آخر ختمة سورة الأعراف أول سجدة في آخر ربع في سورة الأعراف ثم بعد ذلك في سورة الرعد ثم في سورة النح ثم في سبحان الذي أسره الإسراء ثم في سورة مريم كافها يا عين صاد ثم في سورة الحج في الأولى عند الإمام ابن حزم أن سورة الحج فيها سجدة واحدة إنما كتير من العلماء يقولون ان في سورة الحج في سجدتين ثم في سورة الفرقان ثم في سورة النمل ثم في سورة السجدة ثم في سورة الصاد، ثم في سورة فصلة ثم في سورة النجم و في سورة الانشقاق ثم في سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق دي اخر وحدة يبقى 14 سجدة سجود التلاوة اللي مابن حزم يقول في كتابه المحلة وليس السجود فرضا لكنه فضل يعني ما هوش فرد ولكنه فضل يعني اللي ما يسجدش لا يأثر واللي يسجد يناله الأجر يقول ويسجد لها في الصلاة الفريضة وفي صلاة التطوع ويسجد في غير الصلاة في كل وقت يقول ويسجد أيضا في أوقات الكراهة والتحريم عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها ويسجد إلى القبلة وإلى غير القبلة يقول ويسجد على طهارة وعلى غير طهارة ده كلام ابن حزم في كتابه المحلى قلت ده تعليق شيخنا الشيخ عبد العظيم بدوي الخلف حفظ الله يقولوا قلت أما كونه فضلا لا فرضا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسيجد فيها وقرأها عليه زيد بن ثابت فلم يسجد فيها فلم يسجد فيها وده حديث متفق عليه عند البخاري وعند مسلم و آه موجود في سنة النساء وفي سنة أبي داود وفي سنة ترمز ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النجم فسجد فيها أيضا هذا حديث متفق عليه موجود عند البخاري وعند مسلم وفي سنة أبي داود وفي سنة النساء وسجد وسجد النبي عليه الصلاة لما قرأ في سنة النجم ولم يسجد لما قرأ عليه زيد بن ثابت فلم يزجد وذلك لبيان الجواز كما ذكره الحافظ في كتابه الفتح في المجلد الثاني صفحة 555 اني النبي لنا جواز السجود وجواز عدم السجود المابن حازم يقول في كتابه المحلة في المجلد الخامس صفحة 111 واما سجوده على غير وضوء وإلى غير القبلة كيفما يمكن يمكن فلانها ليست صلاة أنه رحمه الله لا يعتبر سجود التلاوة صلاة لأنه إذا اعتبرها صلاة إذن هي يلزمها وضوء ويلزمها استقبال القبلة ويلزمها ما يلزم الصلاة وقد قال عليه صلاته السلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذا حديث صحيح موجود في صحيح داود وسنن أبي داود وسنن الترمزي وسنن ابن ماجه وسنن النسائي. فما كان أقل من ركعتين فليس صلاة إلا أن يأتي نص بأنه صلاة كركعة الخوف والوتر وكصلاة الجنازة, الجنازة ولا نص يقول الماء حزم ولا نص في أن سجدة, التلا سجدة التلاوة صلاة انتهى كلامه رحمه الله يبقى صلاة السجود التلاوه عند الامام ابن حزم ليست ااا صلاه لذلك لا يلزم لا ما يلزم الصلاه كان الامام ابن تيميه يقول في فتاويه الكبرى رحمه الله والسجود من القيام افضل يعني هنا وانت بتقرا القران وانت ساجد وانت جالس تقرأ القرآن فتيجي ساجدة فبتروح وانت جالس بتسجد انما كان يقول رحمه الله انك تقوم تعتدل تقف ثم تهوي للسجود يقول والسجود من الوقوف افضل وعلل وعلل ذلك أن السجود من الوقوف أفضل لأنه يحصل به صفة الخر. الله عز وجل يقول ويخرون للأسقاني. آه؟ يعني الـ الـ الـ الخر الإنسان يخر كده وينزل على ال على الأرض. فصي في فيه صفة ال إيه؟ ال الخر. فهذه الصلاة اللي هي هذه سجود التلاوة. لها فضل عظيم جدا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة وقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان اعتزل الشيطان ويبكي يعني شيطان يمشي لبعيد ويبكي يقول هو بولول يقول يا ويلة يعني حدث عن نفسه يعني كقوله يا ويلي يقول يا ويلة أمر بالسجود فسجد يعني أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة الله عز وجل أمرنا بالسجود فسجدنا فان شاء الله يجعل لنا الجنة يا ويلة امر بالسجود فسجد فلو الجنة وامرت بالسجود فعصيت فلي النار الله عز وجل امر الشيطان ان يسجد لادم فابا واستكبر وكان من الكافرين فكان من اهل النار والعياذ بالله هذا حديث صحيح في مختصر الامام مسلم وفي صحيح الامام مسلم ما هو الدعاء الذي يقال في سجود السهو في سجود التلاوة أسف في سجود التلاوة هناك أذكار النبي عليه الصلاة والسلام سنها لنا في سجود التلاوة وهناك أذكار أقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سجود التلاوة. فأما ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل يقول في السجد مرارا لما كان يسجد بالليل نبي عليه الصلاة والسلام في سجود القرآن سجد وجه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته وده حديث صحيح في صحيح أبي داود وفي سنن أبي داود والترمزي والنسي وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين هذا حديث صحيح موجود في صحيح ابن ماجه وفي صحيح المن مسلم وواموجود أيضا في سنن ابن ماجه وفي سنن أبي داود وفي سنن الترمزي سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل نبي عليه Перв والسلام جاء له رجل وكان قاعد عنده سيدنا عبد الله ابن عباس وبينقل لنا الحديث يقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي عليه الحالي هذا رجل قال للنبي إني رأيت البارحة يعني امبارح فيما يرى النائم وأنا نائم امبارح رأيت في المنام كأني أصلي إلى أصل شجرة أنا بصلي جنب جزع شجرة فقرأت السجدة وهو بيقرأ القرآن قرأ سجدة قال فسجدت لما قرأ استجدا فسجد قال فسجدت الشجرة لسيوذي لما سجد الشجرة سجدت زي ما هو سجد قال الرجل وهو بيحكي للنبي عليه السلام في المنام يعني بيقول النبي عليه السلام فأنا لما سجدت في المنام يا رسول الله فسمعتها يعني سمع الشجرة بت بتتكلم تقول اللهم محطت عني بها وزرة يعني يا ربي شل لي بها الوزر بتاعي واكتب لي بها أجرة يعني اكتب لي بها أجرة يا ربي عندك شل لي بها وزري امحو بها وزري واكتب لي بها أجري أجر وجعلها لي عندك زخرة وجعلها لي عندك زخرة يعني مفعلي بها يوم القيامة يا ربي في رواية أخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ان كده بعد النبي عليه السلام ما جاءه الرجل وقص عليه الرؤيا دي سمعها منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف الرجل بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ اذ مر بسجدة في القراءة فسجد قال ابن عباس فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة يعني كرر الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء اللي الرجل حكهوله عن الشجرة اللي شفها في المنام فهذه هي الأدعية التي تقال في سجود التلاوة سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. أو تقول اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت أنت ربي سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين أو تقول الليلة الشجرة اللهم احتو تعني بها وزرة واكتب لي بها أجرة واجعلها لي عندك زخرة ولو أنت زودت كما في الروال أخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام لا بأسك هذا الحديث حديث صحيح موجود في صحيح ابن ماجه في سنن الترمزي وفي سنن ابن ماجه بعد كده في سجود الشكر نقوله ونقف عنده ان شاء الله سجود الشكر بيستحب للانسان إذا ربنا عز وجل كرمه بنعمة او ربنا عز وجل دفع عنه نقمة شال عنه شر يعني يبقى جتلك نعمة من من نعم الله عز وجل من عليك بنعمة من نعمه او دفع عنك شر نقمة من نقمه او بشروك بمشارة حلوة يستحب ليك انك تخر ساجدا لله عز وجل اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده لما كان ربنا بيأتيه يمن عليه بنعمة او يصرف عنه نعمة او كان يبشر ببشارة خير ويفرح لها النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجده لله عز وجل يخره لله عز وجل شكرا سيدنا ابو بكره بالتالي المربوطة غير سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر صحابي ايضا من صحابة النبي عليه السلام قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يصره او يصر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى وحكم وحكم سجود التلاوة حكم سجود الشكر هو حكم سجود التلاوة يعني نفس الحكم بتاع سجود الشكر هو نفس الحكم بتاع سجود التلاوة ولكن يعني لم يرد ماذا نقول في الايه في السجود ما ما وردش حاجة تتقال في السجود فانت ممكن اذا سجدت لله شكرا انك ممكن في السجود ما تقولش حاجة وممكن في السجود تقول نفس الادعية اللي قلناها في سجود الـ في سجود التلاوة واللي سناها النبي عليه الصلاة والسلام في سجود التلاوة ممكن نقولها في سجود الشكر لإني ما وردش حاجة في سجود الشكر فيحمل الأمر كما قال أهل العلم أن حكمها حكم سجود التلاوة فيأخذ هذا الحكم من جملة أحكام سجود الـ سجود الشكر بكده جماعة الخير نكون انتهينا ووقفنا عند سجود السهو إلا هنبدأوا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية جماعة الخير يعني عند هذا الحد نكتفي ولعل فيه الكفاية أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية جعلني الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتمعون أحسنه